غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا إ ن جاءكم فاسق بنبى ب م و ا ت ب و ع ه النابلسي للعلوم ا ع ل ا أن س و ل ا م ل ه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 موسوعه ا ل ن ا ب ل و ا ل ل ه ع ل ي م حكيم و إ ل ا س ل ا م ي ه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 ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا م ن ه ن ولا تلزوا أ ن ف س ك م ولا تنافسوا ب ا ل أ ل ق ا ب بئس الاسم الفسوق بعد ا ل إ ي م ا ن م و س و ك ه م ا ل ظ ا ل م و ن ي ا أيها ا ل ذ ي للعلوم ن ا ل ظ ن إن بعض ا س ل ا إ ث ه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 انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم إِنَّا موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ل ا س ل ا م و ه اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم ل م ي ر ت ا ب و ا و ع ه د و ا ب أ م و ا ل ه م ن ا ف ل س ي للعلوم ا ل أولئك هم الصادقون قل ه هم ت م ن ن الله ب د ي ك و ا ل ل يعلم ه م ا في ا ل س م ا و و ا ت م ا ف ي الأرض ا ل ل و ه موسوعه ا ا ا ل أ ر ض و ا ل ل ه ب ك ل شيء عليم يمنون عليك أن أ س ل قل لا م تمنوا ع ي إ س ل ا م م ك ب ل الله يمن ع ل ي ك م أن ه د ا ك م ل ل إ ي م ا ن ب ل ا ل ل ه ي م ن ع ل ي ك م أن ه د ا بل ل ل ه يمن عليكم أ ن هداكم ل ل إ ي م ا ن إ ن كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات و ا ل أ ر ض والله بصير ا ل ل ه م ص ي ك ت ر ب م ا ت ع م ل و ن